تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مغيم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء دادی مجھا پونا مل ملا کھ إن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا قنة ولا شفاعة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 بین ایم کو مل سی سما چیو مالی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 مل أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أنا تاه الله الملك, تاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أطي وأميت قال إبراهيم فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدم قوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي قارية على عروفها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 وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً مِنَّا وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَنُشُّرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 ہو سی ناری الوں سکون سی سبی اللہ ولا یوت ثم لا يتبعون تم یتھیوں منا ولا